الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى المدينة أما بعد حياكم الله أخوانكم وثق الجهرة وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأن منه شرة لا رضا وبعدها أبدا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى من علينا وعليكم بمثل هذه الإنترنت والآيفون والبلاك بيدي والماسنجر كل هذه النعم هي سلاح ذو من الناس من استخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى ونفعه منها أعظم من استخدامه الضارة لكن يا إخواني غالب الناس وهي النسبة الأعظم أنهم استعملوا مثل هذه الوسائل والمنتدية والملتقيات والأنترنت بشكل عام استخدموا يا إخواني في تتبع عورات بعضهم من بعض الله جل وعلا هنا في هذه الآية يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لاحظ المحبة فعل قلبي الله سبحانه وتعالى ما قال لمن قام بالفاحشة ولا لمن سعى بعمل لنشر الفاحشة بمجرد أنك تحب نشر الفاحشة في قلبك الله يتوعد من أحب نشر الفاحشة بعذاب دنيوي وأخروي الله هنا جعل العذاب الدنيوي والأخروي على مجرد من أحب في قلبه فكيف يسعى يا إخواني ويدخل على المنتديات والملتقيات ويسعى إلى نشر الفاحشة في صفوف أهل الإيمان حتى لو وقعت حتى لو وقعت عينك على زلة لأحد من الناس أنت مطالب بأن تستر على عباد الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يستر مسلم مسلما في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة وفي صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أنت الآن بحاجة إلى ستر الله من من يا إخواني يا أخواتي يطمع أو يطمح أن تظهر له عورة أمام أحد من الناس ما مجد أحد منه يطمع ويستحي أصلاً أن تنتشر عورة له أمام الناس طيب أنت كما أنك بحاجة إلى ستر الله فالناس بحاجة إلى ستر الله كذا ذلك بين عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستر الله موقيان أنت بحاجة إلى ستر الله لابد أن تستر على عباد الله تبارك وتعالى الكر حتى ندرك فقط محبة كثير مننا إلى تتبع العورات إلا من هو الله جل وعلا كنت مرة في قطر وأعرف مخرج في التلفزيون القطر يقول مرة من المرات أردت أن أعرف مدى تشهي الناس لتتبع العورات والوقوع على زلات بعضهم البعض يقول فدخلت إلى موقع مشهور من المواقع المشهورة فيديو فكتبت فضيحة إمام مسجد هو أصلا ما يوجد في فيديو شيء فيديو أسوأ لكن أراد فقط أن يرى مدى تشحب الناس بيتتبع لواط يقول ضع الفيديو والله ما هي إلا ثلاثة أيام إلا ويدخل على الفيديو ما يزيد على مليونين ونصف شخص هذا ترى يا إخواني موجود عندنا ولا يقول بعض التعليقات تسبني وأنا الفضيحة يعني بعضهم يتمنى أن يراها بالفعل يرى إمام مسجد يقع في منكر ويقع في معصية ويقع في فضيحة كل هذا يا إخواني بما في القلوب من محبة تتبع عورات الناس كان الصحابة رضي الله عنه ورحمه أبو بكر يقول أنا لو لو أخذت شارب خمر لو دت أن الله قد سترع علي قبل أن أقض يقول يتمنى أن الله سترع هو الخريفة يقيم حدود يتمنى هذا من أخلاق الكبار لأنه يعلم أنه فقير إلى ستر الله كما أن ذلك العبد الذي وقع في منكر ووقع في معصية بحاجة إلى ستر الله يا إخواني هذه وصية مني وأنا والله مقصر هذه الوصية لملتقى الجهر وأتمنى أن تنتشر في جميع الملتقيات أن نوصي إخواننا بهذا البطء وأن لا نستخدم هذه الوسائل إلا بطاعة الله جل وعلا ترى يا إخواني من كفر النعمة أن تستعمل نعمة الله في معصية الله اسمع معي هذا الحديث الخطير وآخر جاء في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي للعبد من الدنيا ما يحب لاحق قال إذا رأيت الله يعطي للعبد من الدنيا ما يحب عنده جميع النعم التي يحبها قال إذا رأيت الله يعطي للعبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه هو يعطيها الله من النعم ما يحب ولكن حاله هو مقيم على معاصيه قال فعلا أنه استدراج إلى جهنم فأنت تستغلت هذه النعمة نعمة الانتراج وهذه النعمة التكنولوجيا تستخدمها في معصية الله أنت بهذا الأمر يستدرجك الله سبحانه وتعالى إلى النار أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بمنه وكرمه أن يجملنا وإياكم بستره في الدنيا والآخرة وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين